قالوا نعبد إلىهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا